وحشوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم ما لكم لا تماظرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوا عن اليمين قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل, بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من قرطان بل كنتم قوما طاهرا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأبويناكم وإنا كنا غاملين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله اذ عقل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون من جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لزام إلّا لزّ الرين، تجدون إلا ما كنتم تحملون، إلا إباد الله كَنَمُ الْقُصْنِ أَلْوَانٌ فَوَاكِهُهُمْ مَقَامٌ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ عَلَى أَسِرَّةٍ مُتَقَاطِعِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِنْ مَرَيْمَ غَيْرَ دَائِحَةٍ يَسْتَظِلُّ بِالشَّادِرِينَ لا فيها غول ولا هم أن ها يركون، ما يضع لا فيها غول ولا هم عنها كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون على طائل منهم غموح كان لي قريبا يقول وإنك لمن المصدقين أَيْذَا مِتْنَا وَكُنْنَا تُرَادًا وَعِظَانَ مِنَّا لَمَدِينُونَ وَعَلَى هَلَا أَتُمْ فِي عالة الله إن كثت لتردين ولولا نعمه عذبي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا لولا وما نحن بمعذبين إن هذا هو الغوث العظيم لِمِثْلِهَا ذَلِكَ الْأَمْرُ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِهَا ذَلِكَ الْأَمْرُ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلَنَمْ شَجَرَتُ السَّكْنَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ بِسْنَةٍ لِفَرِيدٍ إنها شجرة تخرج في أصل زهيم، على هذاك أن الشياطين تشياع في، منها لهم لا كيل ثم إن لهم عليها شجر من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم انه من تواضعهم ضرائبين فهم على اثرهم يبرعون ولقد قبلهم اكثر الاولين ولقد أرزلنا فيهم موزرين فانظر كيف كان عاقبة الموزرين إلا عباد الله المطلقين ولقد نعدى نوح فلنعم المجيبون ونزيناه مِنَ من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه فلا خلين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم وَإِنَّ من شيئته لإبراهيم إِذْ جاء ربه بقلب سليم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ماذا تعبدون أَيْذْ كَلَا يَسَنْتُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر مزرة في النجوم فقال إني تقيم فتولوا عنه مدبرين ضراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون ضراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه ملسلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني ألا في المنام أني أسلحك الظروض قَالَ قال يا أبا مَا الماسومة ستجدني في من الصابئين فلما أفل ما للجميع ولا بينه ألمياء إبراهيم قد فزقت إن كذلك نجد المحتجين إنها آله وأديناه بذبح عظيم وتركنا عليه بلا راكرين سلام على إبراهيم لذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وذشرناه بإصحاق نبيئا من الصالحين ودركنا عليه ولا امِنْ دُونِ يَتِيمٍ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ آدَمَ نُورًا وَغَافِلُونَ وَلِلَّذِينَ ونصرناهم فتعلوهم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراق المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد هما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون وتدعون أحسن الطالحين الله فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلطين وتركنا عليه للآخرين سلام على آلي أمزين إنا إنه من عبادنا المؤمنين وإنه قل من الموتنين إذ نجزيناه وأهله أجمعين إلا عدودا في الغابرين ثم وإنكم نتمضون عليهم مطبخين أَفَلَا أفلا تعقلون وإن يورسل من المرسلين إذا رح إلى الكلك المشفون فساهم مِنَ من المتحدين فالتقمه الحد وهو مليم فلولا انه كان من المتبحين للبث في بطري إلى يوم